هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ورب كل شيء عليم، هو الذي خلق السماء و الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرتج في الأرض وما يخرج من غا وما ينزل من السماء. وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو ما كنتم ما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلا الله يتجاوزهم. يولج الليل في نغار ويولج نغار في الليل وضواعم بذات الصنور آمنوا بالله ورجو لي وأرتق من ما جعلتم وأرتق فالذين آمنوا منكم فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدرؤكم والرسول يدعوكم لتقمنوا بربكم وَقَدْ أَخَذَ الْإِسْتَقْفَاءَ مِنْكُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الْمُلُومَاتِ إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَنْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِنْ رَحْمَةِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَرْضَى مِنْ قَبْلِ فَتْحِ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ وَمُداوَجَتَمْ مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْد وَقَاصَلُوا وَكُلُّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ من ذا الذي يطلب الله قوما عسنا فيضاع قوله وله أجر كريم يومك والمؤمنين والمؤمنات يشعى نورهم بين يديهم يومك والمؤمنين والمؤمنات يسعادوهم بين أيديهم وبأيبان بشراكم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت المدار جناد تجري من تحت الأمهار وقالدين فينا ذلك هو القوض العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا لقد تبث من نوركم إِلَّا مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ فمر بناه بشر اللواد فمر بناه بشر اللواد الباطن في وحمة وظاهر من قبله لذاب ينادون ألم لكم أنتم قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم كنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وتركتم وغوّتكم الاماني حتى جاء أمر الله حتى جاء امر الله بالله رب فاليوم لا يخل منكم تدية ولا من الذين كفوا مأواكم ما ربي مولاه مأواكم ما ربي مولاه وبيت المصير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 وكثيرٌ من رمطانٍ إعلمهم أن الله يحيي الأرض بعد موتها وتبين أن لكم لا يأكلون لكم تأكلون والصدقين والمصدقات وأقربوا الله قربا حسنا وأقربوا الله قربا حسنا يباعث لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونيرهم والذين كفروا وكرموا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينا ولهو وزينة وكفاتر بينكم وتكاثر في الاموال والأولاد كما تريت نعجب الكفار كمثل غيف عجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصبرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغطرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة معلوها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك قبل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة ولا, ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن ندرأها إن ذلك على الله يصير لكي لا تسوى على ما فاتكم ولا تقرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مبتان فخور الذين يظلمون ويأمرون بالمن ما تبذخ ومن يتولى فان الله هو الولي الحميد لقد ظلنا وصلنا بالبينات والذلضعون وأنزلنا عليهم الكتاب والريزان ليقوم الناس به وانزل العديد فيه بذل شديد وما نفعنا وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يُنصِرُهُ وَيُسْلِمُ بِالضَّعِيفِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ فَتَنَّا نُوحًا وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِ فَلَابَثُوا فِي فُلْكٍ يَكْلِبُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فمن هم متدين وكثير منهم طافون ثم قطعنا على آثار برسولنا وقطعنا بعيب من مريم وآتينا من وَجَعَلَ لَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَهْبَةً وَرَحْمَةً وَلَذَانِيَةً ابْتَدَعُوا وَأَفَاكَةً مِنْ عَذَابٍ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَتَاعَ الْغُرُورِ فما وعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجره وكثير منهم فاتكون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسول يؤتكم كثليه من رحمته هُوَ يَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّا يَعْلَمُ مَا يَلُ الكِتَابَ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ قَبْلِ اللَّهِ وَمِنَ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَمَن تُؤْلِهِ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ